فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب وإنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر Wszystkie te osoby, które są w stanie znaleźć się w فمهل الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا